وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وما ينطق عَنِ الْهَوَى İn huve Al lemâ hu ذو مرورة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوَحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب Altyazı <gülüyor> الماوع إذ يوشس درت ما يوشش ما زال قلب وما طغ. لقد رأى من آيات ربك الكبرى. أف... سميت موها denimat man fa lillahi lakhiratu wa la wa kam ملك في السماوات لا تُنشف عتُهم، لا توني Il. في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين يَجْزِي اللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ وجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم رأيت الذي qa wa abak فبي انا اغير بك الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِغْرَاءُ آيَاتِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ سِحْرٌ مُسْتَمِرُّ وَإِذَا بُوِّئَ حَتَّىٰ آنَ بَصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَقُولُونَ هَٰذَا وَلْكَانَ فِي رُؤْيَا هَذَا يَوْمَ نَصْرٍ كَذَّبَتْ و قالوا ما جنوا ربه ففتحنا أبواب السماء بما إمّه مر وفجرنا الأرض. يوم فالتقى الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمل الوحي ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ve laqad terk naja ayet fal سرنا القرآن لذكر فهل ممدكر كذبت عدو فكيف كان ذبي In. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه نتبعه يكرمي علي او القياك حرم سيعلمون غدا من الكذب الأشر إن مرسلنا قت في إنتهلهن فرتقبهم ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيب وحيدة صيحة واحدة واحدة فكانوا كريم المحتضر فكانوا تابر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر Innâr səl-nâl iki Yamadan min dinan, kZalik nazerimen بطشتنا ولقد أنذر بطشتنا فتمار بالنذر ولقد راودوه عن I'll see you لَقَصَبْهُمْ بُكْرَةَ النَّذَابِ وَلَقَصَبْهُمْ بُكْرَةَ ذٰلِكَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَئِن قَهْدَ يَسَرَّ الْقُرَّاءَ لَذِكْرِ فَلِمَ ولقد جاء أقوم خير La şeyin halâqanı <gülüyor> صور بوام نرنا الاحد كلمه بالبصر ولقد شياعكم فهل من وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مليك مقتدر صدق الله العظيم تلاوة مباركة تلاها الشيخ عبد الحميد بيرقين من سورة النجم والقمر اللهم ربنا تقبل منا هذا ما قراناه ونور ما تلوناه مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسب بينهم من الأنبياء والمرسلين ولا روح أماتنا وأمات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روحي والدي ووالد والديه وإلى والدي ووالد والديها اللهم اجعلها في قبورهم لجوعهم غذاء ولوحدتهم مؤنسة ولزول ضمهم ماء ولظلمتهم نورا اللهم ارحمهم اللهم ارحمنهم برحمه منك وأنت أرحم الراحمين